بسم الله الرحمن الرحيم ادنفلا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يأكنوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا يا الذين نزل عليهم الذكر إنك لمجنون لو ما تعطينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسين وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن ولقد علمنا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 من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين قال يا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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني بهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال قَالَ منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمون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 إلا قوم مجرمين إلَّا آل نُوط إنَّ لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا مُرَأَتَهُ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل نوط قالوا إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا نصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع عذابهم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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنه لهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن عله على سبيل المقيم إن في ذلك آية للمؤمنين وإن كانوا أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبِإما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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لا آتية الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وابد ربك حتى يأتيك اليقين